بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْتَارِقَاتِ تَبْقًا فَالْمُنْشِئَاتِ إِطْرَاقًا عُذْرًا أَوْ نُذُرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ اِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَاِذًا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذًا الرُّسُلُ أُقِذَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ صَفِّ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الصَّفِّ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ نُجُومًا وَسَخَّرَ لَهُ الْقَمَرَ وَأَهْلَكَ الْقُرَىٰ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ لَيَعْلَمَنَّ مَن طَغَىٰ مِنَّكُمْ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ قَدَرٌ فَأَنْعَمَ الْقَادِرُ وَإِنَّ يَوْمَئِذٍ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ فِتَاهَا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَفَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَأَيُّ يَوْمٍ إِلَّا مُكذِّبِينَ إِنَّ الْقَائِلَ لَا مَا كُنْتُمْ تُنْجِيهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ هُوَ إِلَٰهٌ مِّن ذِي سَلَافٍ لَّا وَلِيٍّ وَلَا يُذِلُّ مِنَ اللَّمَدِ إِنَّهُ شَرٌّ بِشَرِّ مِنَ الْقَصْرِ انَّهُ يَوْمٌ جَمِيعُتُكُمْ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ لَا يَنفَعُ كَثًّا وَلَا يُقْبَلُ مِمَّنْ يَحْتَسِبُ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لجمعناكم الاولين فان كان لكم سيد فتسيدوا ويل يوم مح من المكذبين اننا نتقينا في ظلاله وعن ثواكن من استهزئون كونوا اشربوا مني ام بما كنتم تعملون ان ما ذلك جزاء المحسنين واين يوم سَأُنْقِصُ لَنَا إِنَّنَا مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْجِعُوا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَبِأَنَّ هَذِهِ بَعْدَهُ مُؤْمِنُونَ